بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنها أنزلنا في ليلة مباركة إنها كنا موزرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنها كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السبب العليم رب السماوات ربه رب منهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحكم من ربكم ربابات ونور بل هم في الشك يلعبون فأرتقب يوم ذات السماء بالظالم وبين يغشى الناس هذا عذاب ناري ربنا اكشف عنا الاعداء انهم مؤمنون أننا لهم ذكر وقد جئوا رسول مبين اسمتهم اللعنة وقالوا معلم مجنون إنا كاشوا أذار قليلا أنكم أعيدون يوم نابت الشرم السن الكبرى وإنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون واجهوا رسول كريم أدوا بعد الله إني لك رسول من وإلا تعرى الله إني أتيكم سلطان مبين وإني عزت من ربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوني فعتذت فدع ربهم والنها ولا يقومون مجرمون فأسى بعباده لأنكم متبعون فأسى بعباده ليلًا إنكم متبعون وترك البحر راه ونائم جندم راقون كم من جنات مرمون وجوه مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاركين كذالك أورسناكم من آخرين فما بقد عليهم من ما كانوا مضارين ولقد نجنا بن يسو من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليم المسلمين ولقد اخترناهم على علم العالمين واتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين إنها لا يقولون إني إلا موتة للأولى ما نعلمه الشريم فأتوبوا بأنكن صادقين أو مخيرون مقمن توبوا عمن الذين قبلهم هلكنا ومنهم كانوا مجرمين وما خلق نس ملوات من ما بينهم ألا عينهم أخرقنا بالحق إلا ما خلقناهم وما إلا بالحق ولكن أسرهم لا يعلمون إنا يوم الفصل <سؤال> يقاط من عين يوم نقول ما أنعموا لن شيء ولا ينصرنا إلا من رحم الله إن هو العزيز الرحيم إن شجرة الزق من طعام العزيم كلمور يغلب البطول كغل الحميم خذوه فعتنه إلى السماء الجحيم ثم صبه فوق رأس من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم تبدرون للمتقين في مقابل أمين في جنات العجومين يربسون من السلسين استبرق المتقابلين فذلك مزوجناهم بحول العين يدعونا فينا <تصفيق> بكون من آمنين لا زوقنا الموت إنك الموضنون ومقام ذاول الجحيم فاضولهم من رب كذلك منه هو الفوز العظيم فإنه يسرنا بلسانك لعلهم يذكرون فارتقي منهم ارتقيبون